م و س و ص ر النابلسي ط ا ي للعلوم ي الاسلاميه

موسوعه النابلسي للعلوم من ك ل أ ا س ل ا م ه ي حتى مطلع

موسوعه النابلسي ل ل ع ل م الاسلاميه

قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم ي ك ن له كفوا احد

م ن هديت و ع ا ف ن ا في من عافيت وتولنا في من ت و و ل ن ا في توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم لا برج ولا برج من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م للعلوم الاسلاميه

يا حي ي الهدى قيوم يا حي يا شركه د ع ف و ف ه ف ي ر ربحيه ذات م ع ف و ن ا ع ف ت م ا ع ي كريم

اللهم ي النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا

يا م ن لا ا تضره و س و ل ا ت ص ه ا ل ن ا ما ل ا ي ض ر ك وهب ل ن ا ما ل ا ينقصك ا ل ل ه م ي ا قضي ل ا ج حاجاتنا ا اقضي ت ا ل ل ه م ي ا حي قضي

إ ن ك تعلم م ا في أنفسنا ا ل ل ه م إنا ن س أ ل ك أ ه د ع و ي ا ك ر ي ر ربحيه ذات م ق ض ي م ي ن ا ا ل ل ه م ا ع ي

اللهم ش ف ه و ع ا ف ي يا رب اشفه و ع ا ف ي اقض دينه يسر اموره واصلح أ ب ن ا ء يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب اعف عنا يا كريم

شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي

موسوعه ا يا رب يا قرأ م النابلسي هف ا ا قرأتها للعلوم الاسلاميه

ا ل ل ه م ارحم م و ت ا ن ا و م ع ه ا ل م م س ل ي ن ي ا ر ب و س ع ل ه م في ق ب و ر ه م من الاسلاميه رب ي ر ن ن د ع و

ا ا ل ل إ س موسوعه ا ل ا ل ك ك ف ف ر ر و ا ا ل ي ن ودمر ع ا ء أعداء ك ا ل س ي ن ا للعلوم الاسلاميه

موسوعه ا ل ن ا ر ا ل ل ه س ي للعلوم ب ي ك ح م د و ع ل ى آ ل ه و ا م ي ه